وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ كَثِيرًا يَفْرَحُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِنَّكُمْ لَخَافُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلِ اللَّهِ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة وَلَا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أنسنتهم الكاذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه وهدى ورحما لقوم يؤمنون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 وَعبدُونَ مِْدونُون اللَّهِ مَا لا يَملِكُ لَهُم رِزْقَ مِنَ السَّماواتِ والأَوْضِ شَيْئَو وَلَا يَْستَطيعون فَلاَا تَظْبُون للِلَّهِ الأأَمْثَال إِ اللهَّه يَعلمم وَآاتُم لا تعلون.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 ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذَلِكَ لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَإذاَا رَأ الذيينَ غَلَمُ العذابَ فَلَا يُخََّّفُ عَنْهُم وَلهُ يهُ غَرون وَإذَا رَأ الذيذنَأَشْرَكُ شرَركَ أَهُم قالَالوا رَبنَهَا أُلَا إِشُرَكَُن قالوا رَبنَهَا أُل إن شرَكَ أُنَ الذيينَ كُ نَذِعوندونُِك